غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إن لله والانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفاء من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 والبينات والهدى, والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة في الرياح.